بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنتَ عِنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَهُ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَهُ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ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 فإذا جاءت الصاصة يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وأجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة